ان يطول الظلام لين لا لن يضاء نحن جيل الغد نحن فينا عبق لا لا لا ان يطول الظلام لا قليلا لن يضاء نحن جيل الغد نحن فينا عبق صبح بدا نور ظهر نجم و شمس و قمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر هذا عمر كل البراية تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر هذا عمر هذا عمر لا, لا أن تدوم الجراح بل سيأتي الصفاح نحن أهل الكفاح نحن فينا عمر لا, لا, لا, لا أن تدوم تلك الصداه يسطره ابن الكفاء في نعمه في نظراته برق لمع كلماته رعد سمع عالم مرتفع. هذا عمر هذا عمر اندى لنا احلى السير نزل توافقه السور. خير البشر هذا عمر هذا عمر لا، لا، لا. سوف يسقط جالس نحو جندس يوم روا اسلامه يوم حكى اقدامه يوم راى الهامه هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه وانهار من هول هذا عمر هذا عمر لن يظل البلاء سوف يسقو الثيان نحن جند السماء نحن فينا عمر لا.